بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم صنق الله وإن دع المقبور نفسه فقد أشرق بالله العظيم وجهد لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب الموشك الغطاني إلا اتقاذ الندي للرحمة قال وإن دع الزائر المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقرر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر وشفاء مريض مرد غائد او نحو ذلك من قضاء الخواصي فقد اشرك فيه فعله في ذلك بالله العظيم المتعالي على الاضداد والهنداز فالكف والولي والشفيع بدون علم وجحد حق الله عز وجل على عباده وهو افراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له ونفي ضد ذلك عنه نفى ضد التوحيد الذي هو الشرف قال الله تعالى ومن يدعه مع الله اله اخر لا برهامه له فانما كتابه عند ربه انه لا يغرك الكافرون وقالت عاله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فايما فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسك الله بضرر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا رد قدره هذه الايات قاطعه في الدلاله على ان الدعاء لجلب النفع ودفع الضرر هو الظلم الأكبر الشرك بالله سبحانه وتعالى كما أنها قاطعة في بيان توحيد الرموذية فإن الله وحده والذي ينفع يا ضر وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضلك هذه عقيدة المؤمن في توحيد الرموذية وأن الضر نفعل الله على الظر فيترتب على ذلك أن لا يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا ضر قد يتعلق بدء الحضور بان من يدعونهم لا ينطبق عليه لا تنطبق عليهم الايات لانها نزلت في الاصنام وعباد الاصنام وليس الامر كذلك فان الايه في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من ذلك من ان يعبد غير الله عز وجل بالاجماع وانما وارد الكتاب الخطاب له عليه الصلاه والسلام ليكون ذلك ادل على ان احسن الناس واصلح الناس لو فعل الشركه ما كان من الظالمين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع وما ولا يضر وما هنا مع اسم موصول صيغ العموم فكل ما يدعى من دون الله مما لا ينفع ولا ضر لا يرد دعاؤه ومن دعاه فقد ظلم نفسه ظلما كبيرا قد يتوهمون ويقولون فنحن ندعو من ينفعنا ويضرنا انهول وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لخير فاصبحت الايه حجه قاطعه لكل من يفهم يعني لغه العرب ولكل من تترجم له بلغتك تصير حجه قاطعه على نفي الشرك بالله وقال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عند دعائهم غافلو وإذا حشر الناس كانوا لهم اعداء او كانوا بعبادتهم كافرين فبينت الايه ان من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم كل من يدعى من دون الله فانه عاجز عاجز عن الاستجابه وهو غافر عن دعاء من دعاه وهو عدوه يوم الرداب فهذا الذي دعاه اضل الخلق لا اضل منهم ومن اضل فهام مرده ان نفى اي لا اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له اله غيره وسمى الله الدعاء عباده ده. وسمى هؤلاء الذين يدعون من دون الله عبادا لهم قال واذا خشا الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين قال تعالى ان الذين تدعون من دون الله عباد انفسكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين وهذه تشمل كل ملك مقرب او نبي مرسل او ولي صالح فهم عباد في الجمله امثالكم في العبوديه وان كان بعضهم من الصالحين العابدين لله عز وجل ليس مثلهم يعني في الطاعه لكن أمثال جميعا في العبورية الإضطرارية وذلك أن الذين يدعوهم المشركون كانوا يعتقدون أنهم يدعون الملائكة وأحيانا يدعون الصالحين فقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثلوا أن تستمعوا له أي ضرب الكفار مثلا لله فاستمعوا حقيقة هذا الند الذي ضربوه لله مثلا جعلوه لله عدلا جعلوه لله كقواً ونده يا أيها الناس ضرب مثلهم فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو يجتمعوا له هؤلاء المدعوين من دون الله المدعوون من دون الله لا يخلقون شيئاً ولو ذباباً ولو كانوا ملتمعين متعاونين على خلق الذباب فلا نصيب لهم في الربوبية فكيف تجعلون لهم نصيباً في الإلهية؟ والدعاء قال تعالى ان الذين تدعون من دون الله لينخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا عليه وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اذا وضع في هذه الاصنام بعض الطيب او الحلوى او غير ذلك تاخذ الذباب من ذلك شيئا فانطلق به فلا يستطيع تستطيع هذه الاصنام ولا من ترمز اليه هذه الاصنام ان يستخلص هذا الجزء الذي اخذه الذباب من تلك الحلوى او من ذلك الطعام الذي يقف عليه الذباب لا يطيق ان يستخلصه منه رغم ضعف هذا المطلوب جدا الذباب مطلوب ضعيف بضربه واحده يموت ومع ذلك فائده عدد الصنم ومن يمثله الصنم ان يغلب هذا المطلوب الضعيف فهذا دليل على ان طالبه ضاع على ان الصنم ومن يوثله وعابده كذلك ضاع في الطالب والمطلوب لو الطالب وهو الذي يعبد من دون الله لو اراد ان يطلب لو كان له حس وادراك وشعور ان يطلب ما اخذ منه مما لو الى له اذا اخذ ذبوبه شيئا فالطالب ضعيف والمطلوب ضعيف فاذا عجز الطالب عن ان يدرك المطلوب الضعيف كان اضعف منه ما قدر الله حق قدره اي حين جعلوا له شركاء ولعنه وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ايضا والذين ينسغ الامور كل من يدعى من دون الله لا يملك قطميرا القطمير هو الغلاف الرقيق الذي على نواة البلح قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فجعل دعاء غير الله شبكا ولا ينبئك عن ذلك مثل الخبير سبحانه وتعالى فلا أخبر منه بحقيقة هذه الأصنام مدعوة وحقيقة هؤلاء المقبورين المدعوين هو عذب جل اعلم بحالهم وقدرتهم وعدهم لا يسمع دعائكم دليل على ان الاصنام والاموات والالهه الباطلة لا تسمع دعاء من دعاها ولو سمعوا ما استطاعوا ان يستجيبوا ولا اراد ذلك لانهم يتبرؤون منهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم نص قاطع على ان دعاء غير الله شرك قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا نزل في من يدعو هيثا وعذيرا والملائكه ومريم وكل من يدعى لله من يدعى من دون الله وهو صالح يعبد الله قال اولئك الذين يدعون هؤلاء الذين تدعونهم يبتغون الى ربهم الوسيله القربه يتقربون إلى الله يريدون القرب من الله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويطافون عذاب فهم يعبدون الله فكيف تدعونه من دون الله قال عز وجل قبلها قل إذوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يرتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويطافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوعا فتبين بذلك أن المدعو إذا كان صالحا فهو يتقرب إلى الله وكيف تدعو وتعبد من هو في نفسه يعبد الله سبحانه وتعالى الآيات وغيرها ما لا يحصى يخبر الله تعالى أن من دعى مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا أي بعد بلغ الحجة وذلك لأن الله قال لمنذركم به ومن بلغ فمن لم تبلغ الحجة لم يكفره يقول ان نقول نود ان نفرق يعني بين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاه والسلام وبين حال عباد القبور في شيء مهم مما يحتاج الى يعني به الى اقامه حجه وهي ان المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاه والسلام وآباؤهم واجدادهم كانوا يصرفون بعباده غير الله ويسمونها اله فكانت كلمه لا اله الا الله حجه قاطعه في حقهم بلغهم اياها النبي عليه الصلاه والسلام فأن يقولوا لا إله إلا الله فلما آبوا أن يقولوا لا إله إلا الله كان ذلك ردا بالدين بجملة دي. وأما عباد القبور ممن ينتسبوا للإسلام فهم لا يدرون أن ما يفعلونه عباده ولو أن إنسانا سمى من يعبده إلها صراحة أو سمى ما يفعله عبادة صراحة كأن يقول أنا أعبد السيد البلوي أو أنا أعبد الدسوق أو أنا أعبد سيدي بشر أو غير ذلك فهذا يفعل لا يتصور فيه الجف ولا يتصور فيه أنه يعني يحتاج إلى إقامة الحجة لأنها قد قامت بكلمة لا إله إلا الله التي بلغته عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الأمر كذلك كان لا يشك في كفره قد وأما من يعبد غير الله سبحانه وتعالى وهو لا يسميه إلها ولا يعتقد نفسه عابدا لله وهو يظن انه يشد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله فهذا يحتاج الى ان يبين له ان ما تفعله يناقض لا اله الا الله بالايات والحجج الواضحه فياصر بعد ذلك كان مشركا شركا اكبرا على الله وحقيقه الفعل نفسه شرك اكبر لكن فرق بين النوع والعين في هذا المقصد فيقول وان مات على ذلك اي على دعاء غير الله فهل يعافى فلا له ابدا ولو فعل ذلك نبي وهو صلى الله عليه وسلم لكان من الظالمين وانه لا كاشف للضر غيره ولا جالب للخير سواه وانه لا اضل من يده من دونه سواه وان من عبد من دون الله انما ان من عبد من دون الله يكون عدوا لعاديده يوم القيامه وكافرا بعبادته اياه من دون الله تعالى وانهم كلهم عباد مثل عابدين وانهم كلهم عباد مثل عابدين مخلوقون مربوطون مملوكون تحت تصرف الله وقدره لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على خلق ذباب كما فوقه ولو اجتمعوا باسرهم على ذلك ولا يقدرون على التنقاض مثل به الذباب فكيف يقدرون على قضاء شيء من خوارج عبادهم بل قد اخبرنا الله عز وجل انهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا دعاءهم استجابوا له واخبرنا ان من عبدوهم من الصالحين كالملائكه وعيسى وعزير وغيرهم انهم لا يملكون كشف الضر كشف ضر من دعاهم ولا تأويله من حال الى حال بل هم يتقون وسيله الى ربهم والقرب واول قرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم غير العباد الا ابتداء بهم في ذلك الانضغاء ابتداء القرب والرجاء والخوف من الله عز وجل دعوا ام دونه تعالى الله عما يشكون لا يقرب الله تعالى منه اي من ذلك الدعي مع الله غير المتفرد من دونه اولياء صرفا اي ماكنا ولا عبدا اي ولا طريا فيعق عنه في ذلك لان الكافر عمله كلا شيء قال الله تعالى فلنقيم لهم يوم القيامه اذنا وقال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فادعو الناس ما امنتوا الهباء والمظار الذي يرقض في ضوء الشمس ما اذا كان منثورا لم يكن له أي وزن وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمان اشتدت به الريح في يوم عاصر لا يقدرون مما كتبوا على شيء وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كثراب بقيعة أي بأرض مستوية يحسبه الضمآن ماء وهو ثراب في الحقيقة شباع مظر حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وارد الله عنده فأصفه حسابا والله سنعيده فقال تعالى في صفه حلقه وهو الرسل ادم الصلاه والسلام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحيف عنهم ما كانوا يعملون وقال لتاجيدهم وخاتمهم واكرمهم على ربه تعالى صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت لا حوطا ما عملت ولا تكونن من الكافرين لله فاعوذ بكم من الشاكرين يقول اذ كل ذنب موشخ الغفران اي حرف تعريف كل ذنب لا يغفر العبد ربه به موشخ الغفران اي يرجى ويؤمل ان يغفر ويوفى عنه الا اتخاذ الندى للرحمن فان ذلك لا يغفر ولا يغفر لصاحبه من النار وانا لاجدئ قلبا قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد اخترى اثنى معه وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا من دعيها وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أصابه وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من التماء فتختض الطير أو تهوي به بيح في مكان متحي وقد قدمنا في ذلك من الآيات للحديث ما فيه كفاية في الدلالة على فوراه ولله حمده خاص في بيان ما وضع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الاموات هذا الفصل والمقصود بالذات من ذكر ما قبله بتقسيم الزياره الى ثلاثه اقسام وهي تمهيد تمهيد لكما اهتم الى زياره شرعيه وبدائيه وشرعيه يقول انما المقصود من ذكر ضلال الامم الاولى هو تحذير الاحياء المولودين لأن لا يقعوا فيما وقعوا فيه وذجروا من وقع منهم عما وقع فيه لأن لا يحل بهم ما حل بهم من المكان كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبر الأمم الأولى إلا لنطائر بهم ونعتبر بمصاريهم ولنعلم أسباب هلاتهم فنتقهم ونعلم سور النجاة التي تلكها رسول الله وأولياءه ففازوا بخير الدنيا والأخرة فنستقعها فنقف أثرهم ولهذا قال تعالى أولم يهدي للذين آلتون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون وقال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فإن كان مكرهم لتزول منه الجنال وقال تعالى أولم يهدي لهم فام اهلكم من قبلهم من القرون يكون في مساكنهم ان في ذلك لايات لا افلا يسمعون افلا يهذن لهم افلا تتبين لهم وقال تعالى بعد ان قص علينا ما قص في سوره يونس ذلك من امدا القران على قص عليك منها قائما وحصيا حصي بمعنى محصول بمعنى ذاهب ومدمر هناك من القرى بقيت في مذاهب وهناك منها ما دمر تدميرا وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنى عنهم الههتهم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غيره تبيد غير هلاك وتدمير تبيد تب هلك غير هلاك فكذا ذلك ربناك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اذيب شديد قال اختصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذكروا متاكل الذين ظلموا إلا ان كنتم باتين اي يصيبكم مثل ما اصابهم اي خشيه ان يصيبكم خوفا من ان يصيبكم مثل ما اصابكم لالا يصيبكم مثل ما اصابوا يوين الله لكم ان تضلوا اي لا لاجل ان لا تضل لا تضل وهو في السيارات وغيره فاذا كان هذا الفطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزياده فان لله وانا اليه راجعون ومن على القدر سراجا او قدا او ابتنى على الضريح في مسجده فانه مددد جهارا لثمر اليهود والنصارى كما حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى اهل السنن والقدمها على الدفائر القبر وان يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشفن فقد امر بان يسوى هكذا صح الخرج هن على القبر وتعلق باوقد يعني ومن اوقد فراجا على القبر اوقد والمعنى من اوقد فراج القبر او اتم بمعنى بنى زيد الذئب ثما بمعنى الاتخاذ اتخذه مسجدا على الضريح اي على القبر واشتقاقه من الضرح وهو الذي هو الشق سمي ضريحا ان هو ايه نقول تنور الله ضريحا الضريح يعني ايه القبر المشقوق يعني سمي ثمنا الشق مسجدا او اتخذ القبر نفسه مسجدا اتخذ عليه مسجدا او اتخذ القبر مسجدا ولو لم يبن عليه اذا عندنا كده صفه وهو ان يقصد الصلاه عند القبر فهذا قد تقى القبر مسجدا او انه يبني مسجدا هنالك حول القبر ومعلوم ان القبر يعني مساحته صغيره فبناء المسجد هناك لاجله سواء كان قبر في القبلة او في غيرها سواء لكن في القبلة اغلب واشد لكن سواء كانت في اي جزء من المسجد طالما جونيا بجوار القبر مسجد يقصد للصلاه الغرض المقصود انهم يتبركون بوجود القبر ويصلون هناك لاجل القبر فهذا مجدد اي فاعل هذا مجدد بفعليه هذا جهارا جديدا واضحا وجهرا به له ورسوله واوليائه لسنن اي لطرائق اليهود والنصارى في تقادهم قبور انبيائهم المسابح ويعكفون عليها واعياد لهم امتا ابونها وترددون اليها يتخذونها اعيادا مثل الموالد ياتون لها في مواسم معينه وكذا يعتادون افعالا معينه او في ازمنه معينه يعتادون فعلا معينا فتكون لها سنن وتكون لها مناسك تفعل عندها فالذي يدخل يبدا مثلا بتقديم القرب ثم يطوف حول ثم يضع خده عليه ثم يسال حاجته بعد ذلك ثم يضع شيئا يتصدق به ضر ويردد على يعني الزياره ونورا فهذه كلها آية. يقول كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين طلبوا منه ذات انواق الله اكبر ان السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بن اسرائيل لموسى اجعل لنا الهنا كما لهم الهنا لقد تليون نسونا من كان قبلكم وقال صلى الله عليه وسلم فتهتليون نسونا من كان قبلكم شبرا بشبر ودراعا بدراع حتى لو سلك وتحرض ضد لدخلت لتكون ضد حرام مثل الفقر لو ان اليهود والنصارى ساروا وراءها بالضد ودخلوا الجفر لا مع ان هذا غير ممكن محاوله ذلك يعني الانسان حجمه اكبر من جثه الضب ومع ذلك لو انهم فعلوا ذلك لا وجدت اولي المسلمين من يفعلوا قل ما رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هو طبعا من غرض من حديث المبالغه وليس دخول تحت الضغط فعليا كان شيخ مكر جزائري له يعني كلام طريف على ذلك يقول داخل الضغط البنطلون الضيق البنطلون الضيق اللي هو بيقوم عامل زي ضغط الضغط فبيقولوا ان انت اما تتزنق في في البنطلون الضيق ده هم الناس اغير البنطلون الضيق فيبقوا يكشوا من في البنطلون الضيق ده يقوم هو عيب غرضه المبالغه يعني والله العظيم لكن الغرض المقصود ان هناك تقرير اعمى وهذا الذي وقع في انتقاد القبور مساجد من ضمن ذلك التقرير الاعمى اليهود والنصارى يقولوا قد وقع الامر والله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى كم حذر المختار وعن دعاء لعن النبي المختار صلى الله عليه وسلم محمد كم بالتفصيل حذرهم ولعن عن ذلكين من انتقاد القبور مساجد واعياذ واعياذا والبناء عليها وإقاد السرد عليها كما في الصفيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم تلم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانتها فرأتها بأرض الحبشة يقال لها مالية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبله مسجدا وأصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الفلق من الله استفقوا على الصور في ايضا الصحيح عنها هي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اينما نظر نظر الموتى ورسول الله في منظر موته طفق يطرح قميصا له على وجهه جعل يضع كساءا له على وجهه صلى الله عليه وسلم فاذا تم بها كشفها اذا تضايق من وضعها على وجهه كشف القميص لاجل الثمة التي كانت فيها عليه الصلاه وإذا تم بها كشفها عن ودي فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وهذا فيه صريح ان مبيه صلى الله عليه وسلم يحذرنا من فعل اليهود والنصارى والتشبه بهم وكان مبيه صلى الله عليه وسلم حذر منه استياء لما علمه من ان امته سوف يقع منها تشبب باليهود والنصارى في هذا المقام فسوف يكون أقوام الأمتي تكون فتنتهم العظمى لتببي هذا الأمر وفيه أن عن أبي هريرة رجل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم متائر وهو بخير أصلا وعن أبي مرثد الغنوي رجل الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه وسلم وبرزة مني والنسي أحمد المحمان رأو الجماعة إلا لخولي وبنا Force قامو بني عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم امتي بيوتكم ولا تتخذوها قبورا رأو الجماعة إلا ابنه لا تجعلوك القبور التي لا يصل فيها اجعلوا من صلاتكم أي نابلة في البيوت حتى لا تكونك القبور التي لا يصل فيها هو القول الأفرى فقد شرحنا من قبل و شرحنا من قبل ولا ترجلوها قبورا يعني لا تدفنوا في البيوت لا تدفنوا في المقابر وانرو ابن عبد الله البجللي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بقمصه وهو يقول ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني امهاكم عن ذلك والله وسلم خطبه دي خطبه عظيمه من مواعظه الله وهو اغرد فيها نبينا الله عليه وسلم على شرار اهل البدع قال ان اضلل عنضه متخذه من اهل الارض قريلا لا تخرج ابابتر قريلا ولكن صاحبكم خير الرحمن الا ان من كان قبلكم كان من تقروا قبورهم به مصري مسا فرد على الجمعيه المعقره ان في منطقه المحبه فان اقتاد الله محمدا صلى الله وسلم قليلا دليل على اثبات السفاد لله عز وجل لان كل شيء في المحبه ورد على الراطضه شر اهل البدع المنتسبين الى القبله ورد على الصوفيه الغلاه بناء القبور على المباني المسجد على القبور واحاديث رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يغص الصبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه الجص والحجاره الملونه رواه احمد ومسلم والثلاثه وصحه الترمذي ولا يقضوا لها ان ترصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توضع لا يوضع بناء على القبور وان توضع ان يوضع عليها لا يوضع على قبر ولا يداث عليه وقد روى النتائن نها ان يبنى على القبر او يزاد عليه او يرصص او يكتب عليه وابن عباس رضي الله عنهما قال لعن الله دائرات لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرات القبور والمتكئين عليها المساريد والسروج لا هو اللفظ الصحيح ان الله دوارات القبور ده صحيح لعن الله عن هبلت ندي وصحها وعن بيريره رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دوارات القبور والمتخنين عليها المساجد وده لفظ ده صحيح جاز السرج يا ولد وان كانت صحيحه المعنى بلا نداء فان تقل السرج وهي وصليب على القبور امر محرم باتفاق العلماء لأنه من البدعة وذليع للغلو ولابن مادة مثله من خنيف حسان رجل الله عنه هو صحيح أيضا وصيغة دوارات تدل على المبالغة فإنما تنهى المرأة عن زارة القبور على جهة المبالغة والمداومة والمعظمة التي مظلت في المحرم عند القبر من النياحة وعليها أما لو زارت مرة بغير تكرار مستمر فالصحيح أنها لا تنهى ولأحمد بثمت جيد على ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناد من تدريكه مستاعة وهو الأحياء والذين يتخذون القبور مثالها رواه أبو حاتم وابن حبان صحاب الشيط أحمد الشيط. والشيط الألبان صحاب الشيط أبو حاتم وهي رواه أبو حاتم أبو حكم ابن حباب مش رجل حباب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري إيدا وصلوا علي فإن صلاتكم, صلاتكم تبلغني حيث كنتم إثناء دوحسن لا تجعلوا بيوتكم قبورا لأنوا صلوا فيها النافلة لأن لا تصير كالقبور التي لا يشرع فيها الصلاة ولا تجعل قبر عيداً فنوي يعني بالزمن او بالفعل عيد لان يعتاد فعل معين عند القبر كان ياتي كل مره ويدعو عند القبر او ينوي بالسفر زياره القبر فيسود الرحله الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام فهذا من التقاليد العيده او احتفال عند القبر في وقت معين كل سنه احتفالات معينه كالمولد النبوي قبل المنذوي واذا ضمد الى ذلك الذهاب الى القبر كان يذهب الى كل سنه فان هذا من اتخاذ القبر عيد وصلوا عليا فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم هذا دليل على مشروعيه الثناء والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه الخطاب لان هناك من يبلغ هذه الصلاه والسلام حيثما كان المصلي والمسلم من الارض حيث كنتم واذا قال العديد بن حسين فما انت عمر بن عبد الله الثقفي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما ان رجلا انه راى رجلا أن يجيء الى فرجه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو بها يعني يدخل راسه من فرجه في الحديد او في الجدار فقال انا اخبركم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيد ولا بيوتكم قبورا اينما تسليمكم يبلغني اينما كنتم وعل و بياض المختلف هو ده له طرق مرسله وهو اللي جاي لو كانت قايله النصو الروايه دي مصنفه مرفوعه لكن فيها ضعف لكن بتقول المرسل هو الكلام ان هو مرسل ده مش استند ده اللي مرسل تحقيق ده فيه ضعف حتى الحافظ الحجر اتندب به الاسد ان هو هنا ده مش مستدل لانه رواه علي بن الحسين قال عن ابي ابي من الحسين عن جدي علي رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالت المنصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد قال وروي عن زهير بن ابي صالح قال رااني الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب دي اللي مكتوبه غلط هنا لان هي مكتوبه سهيل بيقولوا راان الحسن حجر بن علي لا هو ده الحديث المرسل وهو قال راان الحسن ابن الحسن ابن علي في بعض المسخ فقط الحسن ابن الحسن واللي نقط عنده صحح اللي هو بيسموه الحسن المثنى عشان اسمه زي اسمه ايه ابوه الحسن ابن الحسن قال سهيل راان الحسن بن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند القب فنادني اهو في بيت فاطمه رضي الله عنها يتعشى فقال هل نم الى العشاء فقلت لا اريد فقال ما لي رايتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا دخلت المنزل تسلم يعني انت ليه بتيجي عند القبر وتسلم ما انت سلمت عند الباب عندما تقول بسم الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله محمد اللهم اغفر لي ذنوبي ارتقي ببرهمتك فخلاص ده زي ده بالظبط فتريد تيجي عند قبر وتسلم كلما دخلت هذا كلما دخلت فيعد هذا من نبيه من اتقال القبري لأنه لا. يتعول على الدعاء كلما دخل أما إذا قاله انت رفول المسجد فقد تلم على النبي عليه الصلاة والسلام واستلام يبلغ حيث كان العقل فلا يحتاج إلى أن يأتي القبر ويسلم عليه إنما هذا فعله ابن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا كان إذا عاد منه من تفر الله أعلى وعلم فقال إذا اتقلت المسجد ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري إذا ولا تتخذوا بيوتكم قبورة وصلوا علي فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم لعنى الله جهود عن نصارى اتخذوا قبور أنبيائهم متالد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوا هذا مرث القول ما أنتم ومن بالأندلس من كلام الحسر ابن الحسن هو مرثل ليه لأن الحسن ابن الحسن لم يدرك نبيه ما هو من التابعين والحصر المعدي من انتصار الصحابه وروايته ما بيبقاش مرسل وده بنقول ان الحديث ده هو المرسل وهو مرسل قوي و يدل على تقويه الحديث الذي قبله فهو بيقرب الحديث فقال وانتم ومن مندرش الا السماء اي في التسنين والحديث يدل على ان من جعل عادته كل ما دخل أن يأتي القبر ويسلم فإن ذلك من اتخاذ القبر إئذان قال وصلوا علي في كتراتهم تبلغون حيث كنتم لعن الله ليهود النصارى لماذا قرن بإذا لعن ليهود النصارى وبين الناهي عن اتخاذ قبله إئذان لكي لا يفعل عند قبر ما يفعله أن ليهود النصارى عند قبر أو أنبيائهم وصالحهم وروا مالك الموطق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجع القبر وتن يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مذبحا فهذا حديثه ايضا في الصحيح وان كان مرسل الا انه انطلق تقوى فيقول وقع في الباب احاديث غير ما ذكرنا وقدناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع انت. عن ارتفاع القبر في البناء او نحو كما تقدم من النهي عن فرش الجري فيها والبناء عليها وكما جاءتنا الامر بتسويتها وان يزاد فيه ترقشبا كما في السور عن جاب رضي الله عنه قال نها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى القبر أو يزاد عليه أو يجسس يزاد عليه غير التراب الذي خرج منه هو لما اتدفن الميت يخرج منه تراب القدر الباقي غالبا يكفي لرفعه قد رئيه شبش المقابر الموجودة كلها مخالفة السنة ونسأل الله عفو العفو المقابر المرتفعة المبنية فحبين هذا لا يبنى وكل قبر مشرف يعني مرتفع فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يسوى بالارض او بما عداه من القبور فده شيء يسوى تسويه القبر لانه يزاد على الارض بشيء لا تجعل لائطه اذا تجعل مستويه بالارض بذلك لكي يعرف انها قبر ترفه قبر رشيد هكذا يصح القبر وهو ضربه مسلمه ثونه بن شفيق قال كنا مع فضاله ابن عبيد في ارض الروم بيرود جزيرا ترضى بالروضه فتوفي صاحبنا فامر قضاله ان عبيد لقبره فسوي ثم قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بتسويتها والله مسلم وله لمسلم عن ابي الهياش الاسدي قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشردا الا تويده ما الامر بطمس التماثيل اي طمس ودونها وتسويه القبور بحيث ما تنزلش وحذر الامه عن اطرائه فغرهم ابليس باستجرائه فقالوا فوه جهره وارتكبوا ما قد نهاها عنه ولم يلتزموا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الامه عن اطرائه اي الغلو فيه كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما الأمر كان عمر프 صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أهلت النصار بن مريم إنما أنا عبد فأقولوا عبد الله برسول الله صلى الله عليه وسلم تفقون ن spirit وعلى اللم ابني عباسنا الاخراء والمبالقة في المنك والجمع بين العبد والرسول لكي يتجنب الإطراط والتطلق وعلى اللم independى عباسنا رضي الله عنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الغلوة والغلوة في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في النين الغلو مجوزة الحرود فالمجوزة الغلو من أوضح مظاهره الغلو في الأنبياء الصدرية قال أنت رضي الله عنه أننا تنقل رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس كلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يدخوا ينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قام اخي بو انتف على فوري فوق منزلتي الذي انزلني الله عنده الرونه في شديد كيف قال وابن خالدنا خير قومه ابن خيرنا لان اباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اشرف قومهم وسيدنا وابن سيدنا ايضا ان اباه كان سيدا في قومه وسيادته نسبيه وهل عل هذا هو الذي من اجله قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا خالقكم او بعض خالقكم فليس كل ما قالوه يعني صحيح اطلاق واما انه صلى الله عليه وسلم خير الناس وسيد الناس هذا من ما لا دعوى ولكن لا يكن ذلك سببا لان يوقع الشيطان في الاهواء ولا تهوي النفس الشيطان في الغلو فان الهوى في الغلو فاذا تهواه الشيطان بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم رفعوه فوق منبره العبوديه اذا قال انا محمد عابد الله ورسوله وقال ما احب ان ترفعوني فوق منبرتي منبر العبوديه الذي انزله الله عز وجل فانا عبد الله بن شفيير قال انطلق في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سبيلنا فقال كريم الله تعالى وهذا لا ينافي جواز قول السيد النبي صلى الله عليه وسلم بل وارد للطالحين والمؤمنين عموما فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق سييدا فانه يا سييدا فقد اغضبت ربكم تبلى مفهوم المخالفه على جواز ان يقال للمؤمن الذي لا دون عنه فسق طيب فقال عليه الصلاه والسلام قوموا الى سيدكم لمعاذ بن سعد بن معاذ ولدينا ذكر لكن سياده الله ربوبيته فالسيد السياده الحقه الكامله التقدير الكامل الله عز وجل فلا تظنوا ان السياده النسبيه يمكن ان تشبه السياده الحقيقيه قلنا وافاضلنا فضلا واعظمنا طولا اعظمنا امتنانا وتفضلا على الله فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يتجرئنكم الشيطان يجري بهم الى مجاري الغلو لا يتجرئنكم لا يطغى ان يجري بكم الى مجاري الغلو والمبالغه والاطراء كما وقع في برون السابق هذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وكما قال لمن قال تعالى بنا نستغيث برسول الله الله عليه وسلم من هذا المنافق قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله هذا الضعيف والمعنى حماية جناب التوحيد معنى إنما طلبوا منه استغاثة حضورية وهو حاضر قالوا قوموا بنا نستغيث فأتوه فقالوا ذلك قالوا تعالوا لو كان على الغيب وعلى البعد لما ذهبوا إليه فمع ذلك لأجل أن يظل رضي الاستغاثة خاصا بالله عز وجل قال الله يستغاث لي فعلى قرض فحض حض والله سبحانه وتعالى قد بينما يدب واتقاده في حق الرسل عليه الصلاة والسلام وأنه أي هذا هو الواجب تصديق قبرهم وامتثال أمرهم وأجتناب نهيهم واتباؤهم على شريعتهم ومحبتهم هم وأتباؤهم كما البعيد وتواجه ذلك وهذا هو الذي دعوا اليه لم يدع احد لم يدعي احد منهم الروبيه ولا دعوا الى عباده انفسهم ولا ينبغي لهم ذلك كما قال تعالى ما كان لبشر ان يعطيه الله الكتاب والحكمه والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون رباني هو الذي يعلم ويعمل ويعلم ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايا امركم بالكفر بعد انتم مسلمون هذا من اوضح الادله ان من اعتقد بالملائكه والنبيين شيئا من الربوبيه فهو كافر يا امركم بالكفر بعد انتم مسلمون وقالت علياء كيف المسيس ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون لن يانف لن يانف المتيع ومن يتكبر الأنفه والكبر قريبان في المعنى ولكن من يستنكر عبادتي ويستكبر دليل على يعني انه بينهما فرق لطيف وقال بعض العلماء ان التكبر والتجبر من باب التاكيد المعنوي يؤكد اللفظ بنفس المعنى بلفظ اخر قال لا يستنكر المسيف ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا الملائكه لا يشركون لا يعفون ان يعبدوا الله ولا يامن المسيح ذلك ولا يتكبر وقال المسيح ابن وقال تعالى من مسجد مريم الا رسول قد خلق من ينقل له الروح اي قد مضى من قبل الروح وامه صديقه كان يقول الحق تدلل بها الجمهور على عدم نبوه مريم ولا تغيب لنا فاما ابراهيم كان صديقا نبيا وادريس كان صديقا نبيا فالوصف والصديقيه لا يندر على رسله الراجل كما ذكرنا من روض قبل الوقت وعدم القطع بعدم النبوة ولا بالنبوة لا توقف واما ماجد بتاله فبجم على ذلك لا يوجد من الرتل من امراه وقال تعالى انما الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لbabel وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو الذي يكونون قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن اراد ان يولد كلمه قبل مريم وامها وما في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَعْنِمَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وهي من أصرح الآيات في كفر من قال إن الله هو المسيح المريم وهذا يدل على أن من اعتقد أن النصارى ليس بكفار بعد أن يعلم عقدتهم من أنهم يقولون إن الله هو المسيح المريم فهو كاتر بتكذيبه القرآن فراحة ربنا الله قد كفرهم فمن لم يكفر من كفرت الله فوالله بتكذيبه كلام الله عز وجل اذا اعتقد انهم يعبدون المسيح ثم لم يكفرهم حتى قبل ان يبلغه النص بذلك نص الاهل فهو ناقض لاله لا الله لانه يجوز لو صح مذهب النصارى في يعني عباده المسيح وقال أنهم على حق في ذلك لكان معفضا للا إله إلا الله لأنه لم يشهد أن لا يعبد إلا الله وليقول عبادة الله حق وعبادة غيره حق فهذا لم يشهد لا إله إلا الله فقال تعالى وقال استقد الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون أي ملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فأتقدمون قبل كلامه بقول لا اقترحونه لا يتكلمون الا اذا تكلم الله لا يسبقونه بالقول وهم بامريه يعملون يعني لا يعصون الله باا مرادهم ويفسرون ما يرون هم بامريه يعملون كل عمل الملائكه بهم يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يشعرون الا لمن ارتضى وهم ال توحيد وهم من خشيته يشفقون ومن يقل منهم اني الههم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وهذا على طريق الاختيار لا على طريق الوقوع فإنا الله قد نفى عنهم أن يخالفوا أمره وقال تعالى عنه عليهم السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملكت قد نفي القول وقال صفوة خلقه صلى الله عليه وسلم وقاتم رجله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم جميعنا محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أمضي كنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قالوا كنت اعلم الغيب لك تكثر من الخير وما مس تن يسوء ان انا الا ندير وبشير لقومك من اعظم الادله التي ينبغي ان تحضر ويكثر بها الاستدلال على الغلاه في الصالحين وفي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هو عليه الصلاه والسلام لا يملك نفسه نفع ولا ضر الا ما شاء الله اي لكن ما شاء الله استثناء منقطع اي لكن ما شاء الله ان آل يصيبه من ضر لا اصابه او من نفع اصابه فكيف فهمت بورقاي ديدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم غير ولا يدعيه ابي الفضل الصراط والسلام قال تعالى ليس لك ان الامر شيء من دعا عليه انتاب الله عليه ومن دعا له واستغفر له ولم ياذن الله يعني في المغفره له الجويه على الشبر كابي طالب وكبيث مثلول عبد الله بن ليل مثلول لم يغفر له لم يغفر له رغم دعائه بل نهاه ان يستغفر له ولم يجد له هذا كبير وقال تعالى قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احد قل انني لا املك لكم ضرا ولا نفعا قل انني لي يديرني الله احد يعني لن يحميه من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ما ما يعني من يميل اليه ليحميه الا بلاغا من الله جل جلاله لكن بلاغا من الله ورسله هذا الذي يدخره عند الله عز وجل فقال تعالى قل ما كنت بدعا من بطل ألست بأول رسول وما أدري ما يفعل به ولا بكم قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة وأنه في أعلى مناذيه أو ما أدري ما يوحى به ولا بكم على وجه التفصيل إلى الموت لكن علم ما يوحى به إجمالا أما التفصيل فلا يعلمه إلا الله قال إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذيه منه فقال تعالى وما محمد الا رسول فقلت من قبله رسول اي قد مضى اف ام ماذا اوخذوا منقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب هذا عفي به فراينبر الله شيئا وسيرث الله الشديد وقد تراها ابو بكر رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي باق الى اخر خطبته رضي الله عنه هذا دو المواثق كثيره النصوص الكثيره من نصوصه بل ليست النصوص الا فيه وفي متعلقاته ومكملاته